هؤلاء من يؤمن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 الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربهم قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يطلع عليهم أو يكفهم أنا